كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحاب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا تَوْبًا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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا للألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلْيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَدِكْرًا لِأُلِلْ أَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْهِ وَلَا تَحْنَثْ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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيسَى وَالْيَسَعَ وَدَكْفَلَ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم